وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشَّجَرَةِ إلا أَنْ تكونا ملكين أَوْ تكونا من الخالدين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 اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افترى افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نصيبهم من الكتاب الْكِتَابِ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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته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 118. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون, تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون هاوى وجكرو اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ منكم كُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا حتى حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون لم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ان لو نشاء وصبناهم بذنوبهم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 علي ان لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصطفيتك عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وكن مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ذم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 فلما أخذتهم الرَّجْفَةُ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أَتُهْلِكُنَا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تظل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 قد علم كل أُنَاسٍ مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يظلمون وَإِذْ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِضُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ ربك لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا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 ودرسوا ما فيه والدار الْآخِرَةُ خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إِنَّا لا نضيع أَجْرَ المصلحين وَإِذْ نتقن الجبل فوقهم كَأَنَّهُ ظلة وظنوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرياتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنِّي إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ أو إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل إنما علمها عند ربي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 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نَصْرًا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 وَإِذَا قرئ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وَخِيفَةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين